إن يناهم أهلي زمان شفنا معاهم خروي حنان من ينساهم أهلي زمان شفنا معاهم خروي حنان اللي قلوبهم كلها طيبة، اللي قلوبهم كلها طيبة، واللي لسانهم أحلى لسان، من ينساهم مين؟ من ينساهم مين؟ من ينسا؟ من ينساهم مين مين ينساهم اهل زمان من ينساهم اهل زمان شفنا معاهم خير من ينساهم أهل زمان شفنا معاهم خير كان كل شيء بينهم سهل كنت تقول الناس ذو الأهل كان كل شيء بينهم سهل كنت تقول الناس ذو الأهل كانت العيشة جميلة بسيطة، كانت العيشة جميلة بسيطة حتى الخطوة كانت على المهل. اللي قلبهم كلها طيبة اللي قلبهم كلها طيبة واللي لسانهم أحلى لسان من ينساهم مين من ينساهم مين من ينساهم من ينساهم من من ينساهم أهل الزمان؟